في هذا الشرح لمختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك بن أنس وانتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن الجهاد وعن الجزية وختم الكلام عن الجهاد بذكر أحكام المسابقة التي هي وسيلة من وسائل القوة تعين المسلمين على القتال وتدربهم على فنونه وهي نوع من التنافس في طرق مشروعة أبيحت بنص حديثة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسابقة لها أحكام ولها ضوابط تتعلق بها ونجمل تلك الأحكام من كلام المصنف على النحو التالي قال رحمه الله باب المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما والسهم إن صح بيعه، وعين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خذق أو غيره وأخرجه متبرع أو أهدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لا إن أخرج ليأفذه السابق ولو بمحلل يمكن سبقه المسابقة في اللغة العربية هي مشتقة من السبق بسكون الباء وهنا يفرق بين السبق بسكون الباء وبين السبق بفتح الباء فالسبق بسكون الباء مصدر سبق بمعنى تقدمه أما السبق بفتح الباء فهو المال الذي يوضع بين أهل السباق أو بمعنى آخر هي الجائزة التي تقدم لأحد المتسابقين. عرف بعض فقهاء المذهب المسابقة بأنها عقد لازم يشترط فيه عوضه ما يشترط في عوضه وليس من شرقه استواؤه من الجانبين وهناك عقود أو هناك أشياء حرمتها الشريعة الإسلامية هذه الأشياء لها صلة بالمسابقة استثنيت منها المسابقة فالشريعة حرمت القمار وحرمت حصول العوض والمعوض لشخص واحد وحرمت تعذيب الحيوان لغير أكله تقدم ذكر الكلام عن تعذيب الحيوان في الكلام عن الذكاة أو الصيد المسابقة مستثنى من هذه القواعد الثلاثة وذلك متحقق في بعض صورها وليس كلها ولماذا استثنية المسابقة من ذلك؟ قالوا استثنيت من ذلك مراعاة لمصلحة الجهاد لأنها تعين على الجهاد الحكم الأصلي في المسابقة هو الجواب والجعل فيها أيضا مشروع والأدلة على جواز المسابقة من كتاب الله تعالى قوله وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية رقم ستين من سورة الأنفال فسرها علماء الرمي. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي. استغلوا أيضا بحديث سلمة رضي الله عنه وارضه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق والتناضل بمعنى التراني بالتراني بالسهام ونحوها أي مسابقة في الربي بالسهام ونحوها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم قبيلة أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني اسماعيل فإن آباؤكم كان رانيا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأنسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا ارموا وأنا معكم كلكم الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح المسابقة لما علم عليه الصلاة والسلام من أهنيتها في التدريب على فنون القتال وهنا ملمح طيب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم افتخر ببنوتهم لإسماعيل عليه السلام وأن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان راميا أو كان جيد الرمي والنبي قال لهم إنه مع بني فلان فلما قال لهم ذلك تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسكوا عن الرمي وقالوا وكيف نرمي وأنت معهم فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر الجميع بأنه معهم مع الجميع مع هؤلاء ومع هؤلاء يقرر منه صلى الله عليه وسلم بجواز المسابقة والمسابقة تجري في ثلاثة أمور أشياء على الجعل وتجري في غير هذه الثلاثة على غير جعل فمما <تصفيق> تجري فيه المسابقة على جعل الخيل والإبل والسهام وهذه الثلاثة مما يستعمل في الحرب أو هي من عدة الحرب عند العربي وعند غير العرب ويلحق بذلك في العصر الحاضر الرمي بالأسلحة الحديثة كالرصاص ونحو ذلك وكل ما فيه تعلم لفنون القتال فإنه يدخل في عداد الرمي كل ما يكسب المسلم خبرة وذريعة فنون القتال تجوز فيه المسابقة حتى لو كانت المسابقة على الأقدام لكن المصنف هنا أو المعروف هنا في المذهب أن المسابقة التي بجعل تكون في هذه الأشياء الثلاثة الخيل والإبل والشها ووجه القول بذلك أن المسابقة في غير هذه الأشياء هي من باب الله واللعب، والإنسان ينبغي له أن لا يشتغل بشيء من الله واللعب، لكن لما كانت هذه الأمور معينة، لما كانت هذه الأمور معينة على الجهاد في سبيل الله، الذي هو طريق لظهور دين الله عز وجل ونصرته، جاز ذلك لما فيها من سعت الدين. المذهب الأثيال والحمير والبغال ونحوها لا يقاتل عليها وبالتالي لا تدخل في باب المسابقة الجائزة لكن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى أن مثل هذه الأشياء تدخل في المسابقة مما يدل على المسابقة بالخيل حديث المسابقة بالسهام تقدم ذكره ومما يدل على المسابقة بالثلاثة معا حديث أبي فرجرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو قف أو حافر الحديث الحديث مروي عند الإمام الترمذي وقال حسن الصحيح ورواه النسائي وأبو داود والإمام الباني رحمه الله تعالى عليه صححه في غير كتاب من كتبه وهذا الحديث له قصة طريفة نذكرها لإخواننا وأبنائنا من طلاب العلم أنه دخل أحد الناس على أحد الأمراء أو أحد الخلفاء كان من خلفاء بني أمية فحدثه فوجده يسابق ما بين الحنان فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نطر أو قف أو حافر أو جناح فزاد في الحديث كلمة جناح فرضاء للخليفة أو تملقا للخليفة وكان الخليفة فقيها قيل أنه كان الإمام المهدي رحمة الله عليه فقال أشهد أن هذا الرجل كاذب أو قال أشهد أن قفاه قفى كاذب بعد أن أدى الرجل وإنما الحديث على غير ذلك وذكر الحديث الصحيح الذي هو معنى لا سبق إلا في نصل أو قف أو حافل وأمر بذبح الحمام. بعد أن خرج الرجل فقيل له ولما لم تذكر ذلك للرجل؟ قال أخشى أن يقول إني حدثت فلانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده يعني الخليفة كان عنده من الفقه والحكمة ما علم أن هذا الذي ذكره له الرجل غير صحيح وأنه منتحل أو أنه قد انتحل هذه اللفظة في الحديث الدليل على المسابقة بالخيل ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحثياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها الحديث مروي في الصحيحين ومروي في الموطع عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه المسابقة لها شروط نذكر هذه الشروط على جهة التفصيل على النحو التالي أولا يشترط في الجعل الذي يوضع في المسابقة أن يكون مما يصح بيعه على نحو ما هو معروف في باب البيوت فلا يكون غررا ولا مجهولا ولا خمرا ولا خنزيرا ولا ميتا ولا دما ولا يكون أم ولد ولا يكون حر كل ما لا يصح بيعه لا يصح جعله لا يصح جعله جعلا في المسابقة ومن ما يصلح أن يكون جعلا في المسابقة عتق العبد مثلا عن نفسه أو عن غيره أو إنجاز عمل معين أو عفو عن جرح عندي جرح عندي أو خطأ أو يكون عرضا موصوفا أو سكن مدة معلومة وتجوز في الجعل الإحالة ويجوز فيه التأخير يعني يجوز أن يكون الجعل مثلا إنجاز عمل معين إنه لو سبق مثلا سننجز له مصلحة معينة أو لو سبق سنعفو له عن سنعفو عنه فيما ألمنا من جرح عمدي أو جرح خطأ أو نحو ذلك الشرط الثاني تعيين مبدأ المسابقة وغايتها يعني لا بد أن يقوم المتسابقان بتعيين بداية المسابقة ونهايتها يبتلئ من هذا المكان وينتهو في هذا المكان ولا يشترط التساوي بين الاثنين يعني يجوز مثلا ان يشترط ان يذهب خمسة اميال ويعود سبعة اميال او يعود ثلاثة الشرط الثالث تعيين المركب او المركوب من خيل او ابل ويكون التعيين بشكل واضح يعني يكون التعيين اما خيل واما ابل ذكر او انثى والحيوان ان كان له اسم كما يسمي بعض الناس الابل او كما يسمونها الخيل سيراعى ذكر الإسم كان يقول مثلا سنتسابق على فرس الأبلق وفرسك الأسود مثلا أو على بعير الأورق وبعيرك الأصفر أو نحو ذلك ويراعى في الحيوانات التي يتسابق بينها من خيل أو إبل أن تكون متقاربة بمعنى أنني لا أأتي لفرس هزيل أسابق به فرسا قويا لأن الهزيل يقطع بذا خلفه والقوي يقطع بسقه وبالتالي ليست هناك مكافأة يعني الأصل في المسابقة بين الحيوانين أن تكون هناك مكافأة بينهما، تكافؤ بينهما. بالنسبة للسهام لا يشترط فيها الوصف مثل ما قال ابن عبد الحاكم رحمه الله تعالى له ليس على المتناضلين وصف وصف سهم أو وتر برقة أو طول أو نحو ذلك بل يجوز لهم أن يبدل ما شاء من الأقواس والسهام من جنسها ولكن قالوا لا يبدل سهما عربي سهما عربيا بغير عربي لكن ابتداء يجوز أن يتعقد على ذلك في الابتداء يعني يجوز أن يرمي هذا بسهم فارسي وهذا بسهم عربي لكن أثناء المسابقة لا يجوز التبديل بين العربي وغير العربي الشرط الرابع تعيين الرامي هذا بالنسبة للمسابقة بالسهام حتى وإن جميل رميه الإمام الخرش رحمه الله تعالى عليه يذكر أن في بعض نسخ متن الشيخ خليل تعيين الرامي والرمي وقال إن كان المراد بها تعيين عدد الرمي وصفته فهي مسألة سيأتي ذكرها وإن كان المراد التعيين من حيث الرامي وتشقصه فنسخة الرامي أحسن وهي النسخة التي معنا والتي قرأناها في المتن وهي التي قال فيها المصنف وعين وعين المبدأ والغاية والمركب والرامي الشرط الخامس من شروط المسابقة معرفة عدد الإصابة بالرامز ونوعها وهذا شرط خاص بالمسابقة بالسهاب العدد مثلا كان يقول مثلا أن الفوز من إصابة 4 من 10 أو 6 من 10 والنوع في تنوع هنا في خصف وهناك خذق وهناك خرق وهناك خاصر الخصف هو ثقب الموضع والثبات فيه يعني أن يثبت يقوم السهم بثقب المكان ويثبت فيه الخرق هو ثقب الموضع بدون أن يثبت فيه السهم الخرق إصابة طرف الغرض ويخدشه الخاصر إصابة أحد جانبي طرف, طرف الغرض ويخدشه الخاسر إصابة أحد طرفي الغرض بدون أن يخدش منه شيئا يشترط تحديد أن يحدد المتسابقان ذلك كله بالنسبة للجعل أو السبق الذي سبق ذكره وهو ما يوضع للمتسابقين الإمام القرفي رحمه الله تعالى لا يقول أنه له ثلاث صور الصورة الأولى أن يجعله الوالي أو غيره محللا للسابق. الصورة الثانية أن يخرجه أحد المتسابقين. الصورة الثالثة أن يخرجه كل منهما بحيث يعني كل واحد منهم يخرج شيء سواء استويا أو لم يستويا. بحيث إن من سبق أخذهما. الأول والثاني لا يختلف. الأول لا يختلف في إذاحدث والثاني إن كان المخرج لا يعود إليه المخرج بل إن سبق خذه السابق أو السابقة كان أو لمن يليه أو لمن حضر إن لم يكن معهما غيرهما فجائز وهناك تفصيل سنذكره على النحو التالي المصنف يشير لهذه الصور الثلاث التي ذكرناها مقتبسة من كلام القرافي بأن الأولى والثانية اللي هي إخراج المتبرع كالوالي أو الإمام أو شخص ثالث بحيث يعطى الجعل لمن يسبق منهما أو إخراج أحد المتسابقين للجعل على أنه إن سبق هو أعطى الجعل للحاضرين أو لأعطان لا المتفرجين وإن سبق الشخص الآخر استعقاه هاتين الصورتين هاتين الصورتان يجوز فيهما المسابقة الصورة الثالثة هي أن يخرج الجعل الجعل كل من المتسابقين على أن السابق منهما يأخذ جميع الجعل المخرج هذه صورة قنار سواء تساوى الجعلان أو اختلف كما لو أخرج أحدهما خمسة والآخر خمسة أو أخرج أحدهما خمسة والآخر عشرة هذه الصورة لا تجوز بلا خلاف إذا لم يكن مع المتسابقين محلل أي شخص ثالث أو أكثر والسبب في منع ذلك هو الرجوع إلى القاعدة التي ذكرها الإمام القرافي رحمه الله تعالى عليه في الفرق الرابع عشر والمئة بين قاعدة ما يصحك اجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد يقول رحمه الله اعلم أن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإنما يأكله بالسبب الحق إذا خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه، فيرتفع الغبن والضرر على المتعاوضين، فلذلك لا يجوز أن يكون البائع الثمر والسلعة معه، ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معه، وكذلك بقيت الصور. المسابقة. انتهى كلام الإمام القرافي رحمه الله تعالى، ونقول إن المسابقة على هذا النحو تدخل في هذه الصورة. الإمام الخرش رحمه الله تعالى عليه يبين الحكم من منع ذلك فيقول ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها إذ حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما يبذل له والسابق له أجر التسبب إلى الجهاد فلا يأخذ الجوع يعني الإنسان اللي هو سبق في المساجقة له أجر الجهاد وأجر التدرب على فن القتال وبالتالي لا يحق له أن يأخذ الجعل في هذه الصورة التي أخرج كل منهما الجعل من جيبه أو من يده وبالتالي هذه الصورة الثالثة لا يخرج لا تجوز بحال من الأحوال لكن إذا كان مع المتسابقين شخص ثالث ولم يخرج هذا الثالث شيئا من المال واتفقوا على أن الثالث لو سبق أخذ جميع الجعل ولو خسر لا يغرم شيئا فنذه الصورة محل خلاف أجلنا سيدنا سعيد بن المسيد والإمام مالك قال بجوازها في أحد المواضع ووجه أن المتسابقين مع المحلف صار كأنهم اثنين أخرج أحدهما دون الآخر لكن إن مشهور عن مذهب في مذهب مالك كما ذكره القاضي عياد ألمان ووجه ذلك عود الجعل مخرج على تقدير سبقه محل الخلاف في المسألة إذا كان الشخص الثالث هذا يمكن سبقه في الجري والرمي نظرا لقوة فرسه أو قوة شاعده أما إن أمن سبقه فيمنع ذلك اتفاقا ولو تحقق سبقه جاز ذلك بلا إشكال بمعنى أن الشخص الثالث إذا أتوا به للتسابق ولم يخرج, ولم يخرج من ماله شيئا واشترطا معًا أي المتسابقين، المتسابقان الذي الذين أخرج الجر، اشترط أنهما إن سبق هذا الثالث أخذ المال كله، تفي هذه الحالة فيها التفصيل السابق. هنا نتكلم عن أشياء لم يشترط المصنف تعيينها في المسابقة أو تحديدها في المسابقة. قال رحمه الله: ولا يشترط تعيين السهم والوتر، وله ما شاء. ولا معرفة الراكب ولم يحمل صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تشاويهما وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه أو نزع ثوت لم يكن مسبوقا بخلاف طبيع الثوت أو حرن الفرس أو حرن الفرس والافتخار عند الرمي والرجل والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة سبق لنا الكلام عن تعيين أشياء في المسابقة وهنا نتكلم عن لا يجب تعيينه أو لا يشترط تعيينه في المسابقة فقالوا لا يشترط تعيين السهم الذي يرمي به المرء برؤية أو وصف ولا يشترط أيضا تعيين الوتر بكونه رقيقا أو طويلا أو قصيرا بل المتسابق يأخذ أي سهم شاء وأي وتر شاء كذلك لا يشترط معرفة من يركب على الفرس من شخص صغير أو كبير أو اسمه ولكن يقره أن يحمل على الفرس شخص صغير بل يحمل عليه شخص محتل يستطيع ضبط الفرس والتحكم في لجامه. كذلك لا يشترط معرفة كل واحد جري فرس صاحبه أو بعيره بل يشترط جهل كل واحد منهما مركوب الآخر فإن اشترط ذلك كان هذا من باب القمار والعياذ بالله كذلك لا يشترط استواء الجعل المتبرع به بل يجوز أن يقول المتبرع إن سبق فلان فله كذا وإن سبق فلان فله كذا يعني هذا من حق المتبرع إذا كان المتبرع غير المتسابقين بمعنى أن يقوم مثلا زيد بالتبرع لهذا السباق أو لهذه المسابقة ويقول والله إن سبق عمرو فله ألف وإن سبق محمد فله تسعمائة هذه من حقه وليس فيها أي إشكال من النحاة الشرعية حيث لا يشترط استواء الجعل في, في هذه الحالة كذلك لا يشترط في المسابقة بالسهم استواء موضع الإصابة فلا يضر مثلا أن يشترط أحدهما إصابة موضع ويشترط الآخر إصابة مع موضع أعلى منه أو أدنى ويرضى كل منهما باشتراط صاحبه يعني لو أنهم علقوا الغرض الذي يرمى به في مكان معين ووضعوا فيه علامتين وقالوا أنا أرمي في العلامة العليا وأنت ترمي في العلامة السفلى. هذا لا إشكل فيه ما دامت المسألة قائمة على التراضي بين المتسابقين أو المتسابقين إن كانوا جمعا أيضا لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتسابقين أو المتناضلين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني بالنسبة للتناضل بالسهام ونحوها كل شيء إخواننا الطلاب وأبناءنا الطلاب له قواعد تضبطه. والمسابقة نظرا لما قد يحدث فيها من نزاع فإنه ينبغي مراعاة هذه القواعد فيها التي هي من باب النظام ومن باب ضبط المسابقة فمثلا إذا عرض للسهم عارض في طريقه تسبب عنه إعاقة السهم عن سيره كما لو اعترضه حارب أو بهيمة أو انكسر السهم أو انكسر القوس أو صار الفرس فحصل له عارض في الطريق بأن إنسان ضربه على وجهه أو أشاح له بشيء أو ألقى عليه أو سكب عليه سائلا أو نحو ذلك فعوقه عن الجري أو قام إنسان من المتشاهدين أو المتفرجين بنزع الصوت من يد سائق الفرس فنتج عن ذلك خف جريه أو توقفه لم يكن الفرس حينئذ أو السام حينئذ مسبوقا بشيء من ذلك نظرا لوجود هذا العُد. هذه الأشياء إذا عرضت الإنسان لا دخل له فيها، وينبغي أن يفرغ مكان السباق أو حلبة السباق مما يعرقل سيرها. وقد يقوم بعض الناس في هذه الحالة من أعداء أحد المتسابقين أو أحد المتسابقين بتسابق في ذلك عمدا حتى يعرقله أو يعرقل سيره، ولذلك في هذه الحالة. يعامل المرء بنقيض قصده. لو كان أحد المتسلقين هو المتشبث في ذلك أو هو اللي كلف واحد يتشبث في ذلك، فأنه يعامل بنقيض قصده ولا يحتسب أنه قد سبق لهذا العذر الذي طرأ لجنيله أو للمتسابق الذي معه. لكن لو ضاع الصوت من يد صاحبه أو حرم الفرس تحت الراكب أو ضاع اللجام أو سقط الفرس عن فرسه أو نفر الفرس عن دخول المكان المخصص له. ك من صلاة ذكن أو خيمة ذلك، فإنه بذلك يعد مسبوغا. ونقول إن هذه القواعد من الأهمية بمكان، وأن هذه المحترزات التي ذكرها شراح المتن لا أهميتها. لماذا؟ لأننا لو نظرنا مثلا إلى الحالات الأولى التي لا يعد الفرص فيها مسبوغا، لوجدنا لو أنها أشياء تخرج عن قدرة الإنسان أو لا دخل للإنسان فيها. ولا يقضح ذلك في خبرته أو ضربته أو رايته أما الأشياء الأخرى مثل سقوط الصوت من يده أو إنسلات اللجام أو نفور الفرس أو نحو ذلك فهذه الأشياء قد يكون للإنسان مدخل فيها بسبب عدم رايته جيدة بثنون ركوب الخيل أو عدم حنكته في التحكم فيها وبالتالي روعي ذلك في الأول ولم يراعى في هذه الأشياء وبعد أن فرغنا من الكلام عما تجري فيه المسابقة بجعل نتكلم عما تجوز فيه المسابقة بلا عوض أو بلا جعل المسابقة فيما عدا ما تقدم ذكره من خيل أو إبل أو سهام تجوز فتجوز بالسفن وتجوز بالطير بهدف إرسال الأخبار كما كانوا يستعملون في الماضي الحمام الزاجل لتوصيل الرسائل من بلد إلى بلد وتجوز بالربي بالحجارة وتجوز كذلك بالجري على الأقدام وتجوز المصارعة بين الرجلين بشرط, بشرط هام أبناءنا الطلاب وهو أن يقصد من ذلك كله التدرب على القتال أو التقوير على فنون القتال لكن المصارعة بين الرجال مما يحدث في عصرنا من باب المغالبة أو من باب الافتخار بالقوة وينشأ عنها والعياذ بالله كشف عورات وينشأ عنها هدك حرمات وينشأ عنها مشاهدة الرجال للنساء وهم يتصارعون كما في مصارعة النساء أو مشاهدة النساء للرجال وهم يتصارعون كما في المصارعة بأنواع متعددة التي تقام لها المباريات وتنظم لها الدورات في أرجاء العالم هذه ليست من النوع الذي المشروع أو الذي يمكن القول بجوازه بل ينبغي التوقف فيه ويعادز النظر فيه فأن كانت بشأن التدرب على الختال وإعلاء كلمة المسلمين وتقوية المسلم فلا بأس بها مع المراعاة الضوابط الشرعية التي ينبغي على المرء أن يحافظ عليها من عدم انتهاك الحرمات أو عدم كشف العورات أما إن كان القصد منها الافتخار والقمار ونحو ذلك فهذا لا يختلف في تحريمه الدليل على المسابقة بالأرجل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وعرضها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحمة سبقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة المسابقة إذن على الأرجل من مشي أو جري جائزة ولا بأس بها فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته من باب التودد إليهن والتسرية عن نفوسهن فيتجوز من هذا المنظور هناك أشياء ذكرها المصنف يجوز للمتسابقين أن يقولوها أو يفعلوها شأنها أن تقوي إنسانه على نظيره من المتسابقين مثل الافتخار وقول الأرجوزات والتبخط والصياح ونحو ذلك الافتخار أن ينتسب المرء إلى قبيلة أو أب أو ينتسب إلى العرب عامة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إرم بني إسماعيل الافتخار فيه إغراء للغير وسأفعله سيدنا سلمة بن الأكوى في الحديث الطويل الذي يروى عند الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه قال أي سلمة بن الأكوى خرجت قبل أن يؤذن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قارد اسمه ووضع هذا قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذ أخذت لقاح, رسول أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحات قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسكون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الردع وفي رواية قذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الردع أرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم استلبت منهم ثلاثين برداء. هذا كلام الإمام سلم هذا كلام الصحابي الجليل سلمة بن الأقوي فيه افتخار ولا بأس بالافتخار في هذا الموضع والارتجاز أنه قال ذلك البيت خذها وأنا ابن الأقوي واليوم يوم الرداء. التبختل في المشي فعله أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه وكان ذلك في يوم أحد فعن خالد بن سماك بن خرش عن أبيه عن جده أن أبا دجانة يوم أحد اعلم بعصابة اعتم بعصابة حمراء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مختال في مشيته بين الصفين فقال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع مما يدل على أن المشية بالتبغطر بصفة العموم مضغوضة عند الله سبحانه وتعالى يؤيد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة يتبغطر فيها إذ أعجبته مشيته إذ خسف الله به الأرض الحديث لكن المشي بهذا الوضع في هذا الموطن يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يبغضها لما فيها من إرهاب وإرعاب للعدو هذا يكون في الجهاد يجوز أيضا أن يكون ذلك في التسابق لأن التسابق فرع عن الجهاد والصياح يجوز لما فيه صياح من التشجيع وإشغال النفس عن التعب لكن الأفضل للإنسان والأحب له أن يذكر الله تعالى أو يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى بتسبيح أو تهليل أو تكبير أو نحو ذلك وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع فيها ثواب هذا خير للإنسان وأعون له أفضل من أن يذكر أحاديث الرامي أو أحاديث الرامي أو يفتخر بأبيه أو يفتخر بجده المسابقة عقد لازم كما ذكر المصنف قال معناه أن المسابقة عقد المسابقة بين متسابقين أو بين الراميين إذا وقع بجعل أصبح لازم بمجرد الصدور تماما كلزوم عقد الإجارة فلا ينحل إلا برضاهما معا وعلم من قول المصنف كالإيجار أن لزوم العقد متوقف على من متوقف على رشد العقد يعني ينبغي أن تكون المسابقة بين بالغين لأنها عقد يشبه عقد الإيجار. وختاما أبناءنا الطلاب وإخوان الطلاب نذكر هذه اللمحه عن المسابقات التي تحدث في قروات الفضائية وفي أجهزة التلفاز وال. الإجاعة لأن هذا العصر والعياذ بالله قد أبئ الناس بالكثير والكثير من المسابقات التي تتضمن الكلام عن معلومات عن المطربين والمطربات وعن أهل الرياضة أو معلومات عامة بعضها قوي وبعضها ضعيف أو بعضها له قيمة وبعضها ذو تفاهة هذه المسابقات أخذت تستهوي الكثير من الناس وتستنزف الكثير من مواردهم ونذكر أبرز أنواع هذه المسابقات توضيحا للطلاب نوع من المسابقات تكون المعلومات فيه معلومات شرعية كأسئلة تجاب سواء كانت في التلفزيون أو في الإذاعة أو كانت أسئلة توزع في المساجد في أشهر معينة من السنة كشهر رمضان أو توزع في المدارس وتكون الجوائز المرصودة لهذه المسابقة متوقفة على حل الأسئلة إما شفهيا وإما تحريريا وتكون الجوائز متبرع بها من كثير من الناس أو مقدمة من جهة من الجهات كجوائز عمراء وجوائز حج وجوائز مكتبات ونحو ذلك أو جولات سياحية مقدمة بعض شركات السياحة أو نحو ذلك من الجوائز فهذا النوع من المسابقات لا بأس به ولا حرمة فيه حيث لا ينطوي على قمار ولا تنطوي المعلومات على شيء يخالف الشر وإنما هي أسئلة تكون في القرآن أو في التفسير أو في الحديث أو في المعلومات العامة دينية أو غير أو غيرها هذا نوع من المسابقات لا قمار فيه ولا إشكال فيه النوع الثاني من المسابقات هو الذي تقوم به بعض القنوات التلفزيونية المحلية والدولية من طرح أسئلة تكون على درجة كبيرة من السهولة واليسر بل والتفاهة أحيانا ويظل السؤال يحكى على مسامع الناس وعلى مشاهدهم اسبوعا بحاله أو يوما أو شهرا أو أكثر وهو في غاية اليسر والسهولة وتتلقى المكالمات التلفونية من الهواتف المحمولة أو الهواتف المنزلية للإجابة على السؤال وتكون جائدة السؤال مرصودة مبلغ معين من المال. ينشأ عن ذلك ماذا؟ ينشأ عن ذلك أولاً إنشغال الناس بما لا يفيد من هذا النوع من الأسلحة. ينشأ عن ذلك أن الفتاة التي تقوم بالسؤال غالبا تكون متبارية والعياذ بالله وتستهوي الناس بكلامها وبمساحة الموسيقى والرقص والغناء للسؤال استنزاف موارد الناس المالية والنفقات في الاتصالات الهاتفية من محمول. أو تليفون منزلي وبالتالي الرابح في ذلك كله هو البرنامج هذا والقائمون عليه وشركات الاتصالات وتكون الجائدة في الغالب قد جمع أضعاف أضعافها حتى تقدم للناس هذا النوع من المسابقات هو قمار والعياذ بالله قمار واضح نظرا لما ينطوي عليه من جلب أو من من أكل أموال الناس بالباطل بهذه الصورة وكل واحد من من يتصل يظن أنه الرابح أو يفهمو يفهمو على شاشات التلفاز أنه الرابح وأنه قد عصى ونحو ذلك هذا نوع من المسابقات والعياذ بالله حرام نوع آخر من المسابقات يقوم به الشباب في اللعب على المقاهي أو في اللعب على شبكات الإنترنت سواء كانت ألعاب إلكترونية أو ألعاب غير إلكترونية كألعاب الورق التي تسمى الكوتشينة في بعض المناطق ينشأ عن ذلك المقامرة من الشباب مع بعضهم البعض هذا يخرج شيئا وذلك يخرج مثله مثله فإن فاز أحدهما أخذه كله هذا نوع من القمار واضح جانب المقامرة فيه واضح وبالتالي فهو حرام المسابقات التي تجرى في المصارعة والملاكمة والرياضات المختلفة لها ضوابطها ولها أحكامها ينبغي أن تقضع ضوابط شرعية ولا نتجاصل على القول بحرمتها كلها أو القول بإجازتها كل بجوازها كلها لأن الكلام فيها واسع وللعلماء فيها علمائنا المعاصرون فيها لهم تفصيل وهناك كتب ودراسات وبحوث ألفت بشأن ضوابط التعامل في الرياضات وشأنها من حيث التسابق فيها ومن حيث المشاهدة وبذلك أبناءنا الطلاب وإخواننا الطلاب نكون قد انتهينا من الكلام عن المسابقة وانتهينا بذلك من الكلام عن باب الجهاد وما يتعلق به من أحكام وانثقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه